نور يا السلام محاولة كسديدة عمدة يا رب يا عمدة غبر يا عمدة, عمده يظهر لعمدة في اسيا في نسختها الجديدة العمدة يظهر للعمدة الله بالعافية يا استقلال بالعافية يا استقلال جاحوا العمدى عمدى عمان امتعبهم عمان المنتعم عمان شف التمويه شف النهاية شف الضغط على الثلاث